الذين ينقضون عهد الله او عهد خدي سوز خدي او خدي تعالى شون ورجتي مثلا من التوراه شعهد چعهد افجو اعتراف بمحمد بكن صلى الله عليه وسلم وعالم ديار بكن اوك غمبره ايات أو خدي تعالى الناشير اذا بحس ما وهركسك السر هركسك وكيوان بك چ جيو غير جيو الذين ينقضون عهد الله أو كسد عهد خدش سوز خدش من بعد ميثاقه بشه خدي تعالى تأكيد كذي ونصبيد كذي الجلون عهد شون ورقتين عهد بهندى و أو دب عهدي أبيس وزبجين بجاف خزته بشه خيرك شتكى أبي عهدش كن بشو يكوا جلك مازن ويقطعون ما أمر الله به أيوصل او تشتخذ تعالى امر كري كو بيتا كريدان او تشلت كانت برن وكي رحمة خذ تعالى امره ما يكري جلمرو قلمروا بتخد باش منه امر رحم منه بجاء افكست هاتشت كان هذا رحمة برن جلمرو بتخد باش نين ويفسدون في الارض وفسارة عرديد كان خرابيت كان كفريت كان بأمر ياخدت كان بارش بغنبرينا كان صلى الله عليه وسلم بجأة توصى أولئك هم الخاصرون أبعون أو تخسارت يتخسارت بوينش تعالى التجارة أخودها خسارت ببت رأس مالي وجدست بدار كبتاً عيناً أفكس تهجك